إنما المؤمنون الذين إذا دخل الله وجل قلوبهم وإذ تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وإذ تليت عليهم آياته زادتهم إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن ما ينفقون.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 يجابنونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعلكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجربون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرًا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعات أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم السماء لا إله يطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويتبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا أُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ تَضْرِبُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَلَاءٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذلك فذوقه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم الذين كفروا جحفا فلا تولوهم الأدبار.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 وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله هو نقيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح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 ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مارضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنته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 وَالْخَرُونَ إلَّا أَن تُمْقَلِيلُ مُستَوَاعَتُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَيَّ تَخْطَتَكُمُ النَّاسُ فَأَوَىكُمْ وَأَيَدَكُمْ بِنَصْرِهِ فَأَوَىكُمْ وَأَيَدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِنَ الطِّيبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان ويكفّر عنكم سيئاتكم ويكفّر عنكم سيئاتكم ما يغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإلّا يمكرون بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكين وإذا تتل عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإِذْ قَالُوا لَئِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْأَقْسَىٰ مِنْ عِندِكَ فَانْظُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ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 وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سِنَةُ الْأَوَّلِينَ وقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ إن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وعلموا أنما غنيتم من شيء فأن لله خمسا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 فَلَمَّا تَرَاءَتْ فِئَتَانِ لَكَ صَعَادَ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل العون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب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 ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما لهم في الحرب فشرر بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبر إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحتسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعت من قوة والمرابط الخيل ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم ما من دونهم تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا السَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّنْ عَلَى اللَّهِ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 يا ذا أيها النبي يحرط المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا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 قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خيرا ۚ يُؤْتِكُمْ خيرا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يُؤْتِكُمُ خيرا مما أخد منكم ويغفر اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَيُؤَكِّنُهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَإِن يُرِيدُ خِيَالَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يواجهوا، وإن استو صروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مفاق. اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ